يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُم يَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْصَى أَنْ يَرْضَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ فَإِنَّ لَهُ مخوندا فيها ذا لنف الزنظيم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئ بنا في القلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذر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 عفوا طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من يأمرون بالمنكل وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نشوا الله فنشيهم إن المنافقين هم الفاشقون وعد الله المؤمن انما خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم